أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وَمَا كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب مَا كانوا يستطيعون السمع وَمَا كانوا يبصرون أولئك الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم وَبُلِعَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَسْتُرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ مُخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إلى ربهم أولائك أصحاب الجنة أولائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمن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 وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَذِلُونَ بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن تَضْلِيلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ هَؤُلَاءِ قَوْمِي أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعَمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ